kau tempoklah kan macam عشان بحبك ماليش مكان في على ساح دموع وبنسى ليه اللي لبت مني وبقول ما فيش في الحب بعيب بالي ليلة برده واستنى منك مك كلمة حلوة تقولها ليه بس هده هده وانسى اني عشت معك اقلم ali min hobbi biddi ma fi shi bdaya haga gher ennu habbak ma takhrimnish fi youm nilaysha gammak ma qdar shi تثبت بس اني مش مهمة والرأي رأيك واني انا جنبك مليش ولا اي كلمة وبعيش معاك صورة وخلاص انا عشت عمري بردك وباجي كتير انا على حساب كرمتي كان كل همي ان انت تغلط واسمع بتقول حبيبتي وعشان رضاك خسرتنا ناس باني لي برضا منك كلمة حلوة تقول آلية اسمعها بادا وانت اني عشت Tak من minyak فيك هتحس انت اني minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak minyak احلى مشوار قلبي ده شعر كل ما اتنضم مشاعر همسات شعر وصايد ابيات جوا عيونك انا ممكن اضيع عمري وضيع روح وضيع في عيونك في عيونك حسيت باما عيونك قلب انا غرقان على كيفك وديني على كيفك ولفيني ورميني وخليني في عيونك لو حد عايزني في حاله نفسي وانا وياك وايش قول يا سلام ايدك ومو انا بقى تعال اتصالح انا نفسي وانا وياك وانا وياك وايش قول يا سلام ايدك ومو انا نسيم وبحر وبتغرب في بلاد واجمع كل ورد بغداد علشان عندي الليلة مات جوا عيونك تيجي نسمى من بيروت على خد تفوت وحشني عيونك وطني وبلادي وعيونك ارضي وميلادي وحياتك دافيني وافزاتك خبيني من العالم واحميني في عيونك وانا وانا اتسمين اكتب اسمينا حروفا بلونك اه صالح على نفسي وانا ويا عايش جوا سلام ايدك واموت وانا بهوا تعال على صالح على نفسي Pazabala, ya papi, tiap zama saya dah lagi sak. Pihirani, hati pihra, lupa, masih be be يا كلامي او بعرف حبيبي بستحي وبعايس لحظات الهوى كل شي عباد وبين محيط وبستحي بعرف حبيبي راسر شي كلمة عن دمي يا راي لو بد في الأمر يا راي لو بد في الأمر يا راي لو بد في الأمر تيحكي يا دمي وبحس لما بيردبك بيغير الموضوع بيغرق بموج تحك جوات بحردم وكل ما شاعر دق الحكيد ورا قرب رجوع أصلا معه حتى الصمت أحلى. استغرب عليك من اول ثانية شافني بعني الاثنين خطفني اول حبي صدفني معرفش حصله ايه انا بستغرب عليك لا في حد يقلو او شوق يكون وصلو لو فتني العمر كله يرجع حبي يلاقيه انا بستغرب عليه لوحدي طب وما لو مش محتاجه لو كل العالم بحاله ولا يغني عن سؤال You. Yeah.